رقد البكاء على و س ا د ة مهجتي في كل أيام ي وأنا س و ح د ت ي سكن الجفون ب د م ع ه و ب ح ز ن ه أبى مغادرتي وعاش بحيرتي أهداني ا ل أ و ج ع ل ا ترضى بما قسم الفؤاد لها ترى. فبكيت آلامي وكنت أنا آل البكاء ونقشت في قلبي جروح باليتي وقمت عمري دون روحي أو بلا نفسي وما كانت حياتي جنتي، فالعمر مات مع الذي كان الهدى، لي في الحياة وكان يسكن مقلتي. هبته ذاك أقام في قلبي وطن يمشي بوجداني ويرعى دولتي قد كان للطهر العيون به ترى والخير يلقى فيه كل สั่งรติ